قدم المنتج الإسباني مانويل ألونسو نافارو مؤخراً فيلمه اللفائقي قبر أبي عبد الله بحضور باحثين ومهتمين بالشأن الثقافي في العاصمة المغربية.